قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعطهم وأبائهم ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى تانسوا الذكر وكانوا قوما بورا